ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين وهذه آيات عظيمات في أحد والله جل وعلا يذكر أهل أحد ويذكر بعضهم الذين تمنوا الموت لما رأوا ما حصل لإخوانهم من كرامه والشهادة في بدر تمنوا أن يقتلوا في سبيل الله وأن يموتوا في سبيل الله لما رأوا من الخرام العظيم لإخوانهم الذين سبقوهم في بدر فتمنوا أن تحصن معركة ويشاركوا فيها وينال الثواب الجزاء الذي يترتب على الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى وإلا تمني الموت كما تعلمون لا يجوز وقد جاءت الأدلة في النهي عن تمني الموت ولكن هذا يحمل على أنهم تمنوا الشهادة يعني حالة الشهداء من رفع المنزلة تمنوا حالة الشهداء لما رأوا من أولئك الذي حصل لهم من الكرام العظيمة وأن منازلهم رفعت وأن رسول الله أخبر بكرام عظيمة لهم فتمنوا تلك المنازل التي نالها إخوانهم ببدر ولم يتمنوا الموت فإن تمني الموت حرام لا يجوز فلا يجوز لأحد أن يتمنى الموت لضر النزل به ولكن هنا تمنوا الشهادة أي المنازل التي تحصل بالشهادة تمنوا أن ينالوا هذه المنازل التي حصلت لإخوانهم وأما تمن الموت فقد جاءت الأذلة بالنهي عنه لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فنقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرني وتوفني ما كانت الوفاة خيرني فلا يتمنى الموت الشخص لضر الزناء به ولا لغير ذلك. ولكن إن كانت هنا أن كان ولا بد فاعلا فيقيد فيقيد إن كانت الحياة يا رب خير لي فأبغيه تم بها وأعبد فيها وإن كانت الوفا خيرا لي فتوفني إليه واقبضني إليه مسلما طائعا عابدا أراضيا عني وأما أنه يتمنى الموت فهذا لا يصلح تمن الموت لا يصلح وأما هذه الآية ولقد كنتم تمنون الموت فالمقصود منها كما قال بعض أهل العلم أي أنهم يتمنون الشهادة يعني حالة الشهداء يتمنون حالة الشهداء من رفع المنزلة في الجنة وغير ذلك ويكون المراد بالموت هنا ما يؤون إليه لا نفس الشهادة لأنها مستلزمة للموت لتمني الموت مما يؤون بالموت وما يحصل بالشهادة من الخير الكثير لأهل الإسلام من الشهداء يحصلهم خير كثير بالشهادة فهم يتمنون الشهادة أي لما يأوون تأون الشهادة من الخير والمنازل العالية يتمنونها أما الشهادة المحظاة فإنها تؤدي للموت وتمن الموت مني تمن الموت من من هي عنه فهم لا يتمنون نفس الشهادة لأنها مستلزمة لتمن الموت وإنما يتمنون ما يؤون إليه الموت وما تؤون إليه الشهادة بالموت نعم فإنها تؤوني الأخير كثير من رفع الدرجات ورفع المنازل هذا المتمنى فعلى هذا الأيام ما فيه درجة على الجارس ثمني الموت تمني الموت لا يجوز وهكذا أيضا تمني الشهادة تمنيا محضا لا وإنما يتمنون الشهادة لأنها تستلزم ما سمعتها رفع المنازل والله أعلم هكذا قال بعضهم قالوا فليس المقصود يتمنون نفس الشهادة فإنها مستلزمة لتمن الموت وإنما المقصود أنهم يتمنوا المنازل التي تحصل بالشهادة والله أعلم قال رحمه الله ولقد قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه أي القتال من قبل أن تلقوا القتال كنتم تتمنوا الموت أو الشهادة من قبل أن تلقوا تلقوا الشهادة هكذا قال بعضهم إما يكون مقصود من قبل أن تلقوه أي القتال أو الشهادة التي هي سبب الموت فقد رأيتموه قال وذلك أن قوما من المسلمين تمنوا يوما كيوم بدرا ليقاتلوا ويستشهدوا فأراهم الله يوم أحد وقوله تمنون الموت أي سبب الموت وهو الجهاد من قبل أن تلقوا وهذا التأويل لابد منه تمنون الموت أي سبب الموت الذي هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى أو تمنون الشهادة لما تؤون إليه من حالة الشهداء من المنازل العالية وأما تمنون الموت المحض فهذا يجوز كما تقدم أي سبب الموت هو الجهاد من قبل أن تنقوه تنقهو إيش المقصود بتنقوه تنقوه أي القتال من قبل أن تنقوا القتال أو الشهادة التي هي سبب الموت ومحتمل من قبل أن تنقوا الموت هذا فقد رأيتموه أي الموت ورأيتم أسبابه من قبل أن تنقوه فقد رأيتموه يعني أسبابه رأيتم أسباب الموت. ومن عاين الموت خلاص ما يتمنى الموت موجود قد عاينه ولكن هذا قبل رأوا أسباب الموت في تلك المعركة فقد رأيتموه أي رأيتم أسباب الموت ما يحصل لكم ويحصل لإخوانكم وأنتم التفرجون وهم يموتون فمات عدد كبير في أحد قال فإن قيل ما معنى قولي وأنتم تنظرون بعد قولي فقد رأيتموه قيل معناه ذكره تأكيدا وهذا قول لبعض الفسرين لأن رأيتمه يفيد معنا وأنتم تنظرون فيكون أنتم تنظرون توكيد لقول فقد رأيتموه لأن الرؤية هنا بصري بصريه الرؤية هنا يعني رؤية البصر رؤية بصرية أو بصريه بالبصر بالفتح فيكون باب التوكيد وسيأتي أقال أخرى وهذا القول لا, به لا بأس به فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فالرؤية متقدمة رؤية البصر فيكون معنى قونه وأنتم تنظرون التوكيد لما تقدم مما أبانه الله سبحانه وتعالى أنهم رأوا الموت فأكد ذلك بقوله وأنتم تنظرون وهذا جائز في نغة العرب التوكيد وما من طائر يطيروا فطائر معنى يطير ثم أكد ذلك بقولي يطيروا وإلا لو قال أمام طائر طائر معلوم أنه يطير أنه يطير ثم أكد هذا الشيء بقول يطير فهذا توكيد كما قال الأخفش قال فإن قيل ما معنى قولي وأنتم تنظرون بعد قولي فقد رأيتموه قيل ذكره تأكيدا أنه قد فهم المعنى من المؤكد وقيل الرؤية قد تكون بمعنى العلم وأنتم تعلمون فقال وأنتم تنظرون ليعلم أن المراد بالرؤية النظر نعم يدفع هذا الشيء فإن الرؤية رؤيتان رؤية علم ورؤية نظر بصر ورؤية علم ورؤية بصر فقال وأنتم تنظرون ليدفع رؤية العلم فالمقصود بالرؤية المذكورة إذن رؤية البصر أي الرؤية البصرية وهذا يضمق أول جيد فيكون وأنتم تنظرون هذه الجملة جاء بها للبيان بيان معنى الرؤية في ما تقدم وقيل الرؤية قد تكون بمعنى العنف فقال وأنتم تنظرون ليعلم أن المراد بالرؤية النظر وقيل وأنتم تنظرون إلى محمد وقيل وأنتم تنظرون إلى السيف وقيل غير ذلك في المنظور أقوال مختلفة في المنظور فقيل المنظور هو ما سمعت محمد عليه الصلاة والسلام وأنتم تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل وأنتم تنظرون إلى السعيف كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقيل الأقوال المذكورة أن جملة أنتم تنظرون توكيد لما تقدم مما فهم منه النظر وهو قول فقد رأيتموه وقيل أن الرؤية لما كانت تطلق على رؤية العلم أراد الله دفع هذا التوهم فقال وأنتم تنظرون ليبين أن الرؤية المتقدمة هي رؤية البصر لا رؤية العلم فهذه أربع أقوال في قوله وأنتم تنظرون ذكر أيضاً الجوزي رحمه الله وهنا ذكر قولين أو ثلاثة أقوال قال قوله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قال أصحاب المغازي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا تذكير من أصحاب رسول الله فمحمد ما هو إلا بشر عليه الصلاة والسلام أنعم الله عليه بالرسالة وأكرمه بالنبوة سبحانه وتعالى ومحمد أيضا كذلك ميت فهو عابد لا معبود فهو عابد لا معبود يحصل له ما يحصل من تقدم أو يحصل له ما يحصل لمن تقدم من الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ماتوا وثبت أصحابهم وأنتم أليق بهذا أنه إذا مات نبيكم أن تثبتوا كما ثبت أولئك الأتباع الذين كانوا لبعض الرسل فمحمد ما هو إلا رسول قد خلت الرسل من قبله أي مضت من قبله وحصل لهم ما حصل له عليه الصلاة والسلام أي أنهم ماتوا وأتباعهم ثبتوا فأنتم اللائق بكم أنكم تثبتوا إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الانقلاب عن الإعقاب والارتداد عن الإسلام أو ترك الجهاد فهذا لا يليق بكم فهذا عتاب من الله سبحانه وتعالى للصحابة ويدكرهم بأن رسول الله إنما هو بشر عليه الصلاة والسلام يجري عليه ما يجري عن البشر من إخوانه المتقدمين من الرسل فإنهم ماتوا ماتوا ورسل الله سيموت إنك ميت وإنهم ميتون فإذا حصل له شيء يحصل منكم انقلاب هذا ما يليق بكم فهذا عتاب عظيم من الله جل وعلا وهكذا في أمر العلماء أيضا فإذا حصل منهم مثلا مو حصلهم موت فينبغل شخص يثبت على دين الله أو حصل انحراف في بعضهم فما ينبغل الغلو وأن هذا معصوم كأنه معصوم ينزله منزلة الرسل كأنه ما يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يحصل منه انحراف فهذا لا يلي وأما الرسل فهم لكن ذكرهم الله بيموت الرسل ممن تقدم ورسول الله سيجري عليه ما يجري على الرسل فينبغي ثبات يا عباد الله هذا تذكير بنيغ من الله سبحانه وتعالى للصحابة وأيضا لمن بعدهم أنهم يثبتوا إذا حصل لهم شيء في من يحبون من علمائهم قال قوله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قال أصحاب المغازي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالشعب من أحد في سبعمائة رجل وجعل عبد الله بن جبير وهو أخو خوات بن جميل على الرجال وكانوا خمسين رجلا وقال أقيموا بأصل الجبن وانضحوا عنا بن نبني لا يأتون من خلفنا فإن كانت لنا أو علينا فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم فإن لن نزال غالبين ما ثبتتم مكانكم فجاءت قريش وعلى ميمنتهم خالد ابن الوليد ما يعرأت جملة على ميمنتهم خالد بن الوليد من من نعم في محل نصبحان من قريش أحسن ولا تصلح الوصفية هنا لأن الواو مانع من الوصفية ومن مسوغات اتيان الحال من النكرات واو الحال أو الذي مر على قرية وهي خاوية وهي خاوية مر على قرية وهي خاوية فلا تصلح الصفة بل تتعين الحانية خلافة للزر قال فجاءت قريش على ميمنتهم خالد ابن الوليد وعلى ميسرتهم عكرمة ابن أبي الجهل ومعهم النساء يضربن بالدفوف ويقولنا الأشعار فقاتلوا حتى حمية الحرب حمية الوطيس حتى حمية الحرب فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا فقال من يأخذ هذا السيف بحقه ويضرب به العدو حتى يثقن فأخذه أبو دجان سماك بن خرشة الأنصاري فلما أخذه اعتم بعمامة حمراء وجعل, وجعل تبختر والتبختر في الحرب جائز وأما في غير الحرب حرام وهو من التكبر أما في الحرب فلا بأس بذلك ليري العداو يريضهم ويغيض العدا، نيغاضه العدا. أما في غير الحظ فلا يجوز. يتبختر بختار أمام العدا هكذا يغيض العدا، وهم ينظرون إليه، يحصل لهم حنق ولشت، ويغاضه، يغاض العدا أمر مطلوب. أما يتبختر على الناس فهذا حرام. اعتمه بعمامه الحمراء وجعل يتبختر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم إن مشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع ففلق به هام المشركين إلا في هذا الموضع ففلق به هام المشركين وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين فهزموهم هزموه بأحد وأهانوهم ولكن قدر الله ما شاء فعل، حصل لهم ما حصل بسبب إخوانهم لما نزلوا من الجبل وروينا عن البراء بن عازب قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخيلهن وسوقهن رافعات انتيابهن فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة والله لنأتين الناس فلا من الغنيمة فلما أتواهم صنفت وجوههم وقال الزبير بن العوام فرأيت هندا وصواحباتها هاربات مصعدات في الجبل باديات خدامهن خدامهن ما دون أخذهن شيء فلما نظرت الرومات فلما نظرت الرومات فلما نظرت الرومات إن قوم قد انكشفوا ورأوا أصحابهم ينتهبون الغنيمة أقبل يريدون النهب أقبلوا دون النهبة فلما خالد بن الونيد تلة الرومات واشتغال المسلمين بالغنيمة ورأى ظهورهم خالية ورأى, ظهوره... طيب. ورأى ظهورهم خالية انظر حماية الظهر أمر مهم جدا استغل خالد خالد كان من دول حنكة في حروب ورجل له سياسة عظيمة في الحروب ومن هزم خالد يوما بالدهر ويكون في الجيش يهزم هذا لا يوجد ذكروا ذلك عنه أن خالد لما يكون في الجيش ما علم عنه هزيمة أنه هزمه في الجيش فذكر عن سرا هذا عنه أن خالد لم ينهزم في جيش من جيوش يكون فيه وكل ما دخل من الحروب خالد انتصر فيها ولعله لم يشهد بدرا فإن شهد بدرا فهذا غير صحيح الذي ذكروه وإن ذكروا عنه هذا أنه ما خاض شيء من معارك هزم فيها لذلك يذكر عن, عن الغرب أنهم يدرسون سياسة خالد في الحروب قال فلما رأى خالد من الوليد قلة الرمات وشتغال المسلمين بالغنيمة ضروا يا أخوان كيف يعني يضر المخالفة الشرعية تضر العباد شغلوا بالغنيمة وجمع الغنيمة والظهور انكشفت ورأ ظهورهم خالية صاح خيله من في خيله في خيله من المشركين ثم حمل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلفهم فهزموهم وقتلوهم ورمى عبد الله عبد الله بن قمياء ورمى عبد الله ابن قمياء رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه فاتقله وتفرق عنه أصحابه ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صخرة يعلوها وكان قد ظاهر بين جرعين فلم يستطع فجلس تحته طلحته فنهض حتى استوى عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجبت له الجنة رضي الله تعالى عنه آلام شديدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل لهم مثل هذا الضرر يحصل الله من هذا الأذى عليه الصلاة والسلام بسبب اكشاف الظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة ووقعت هند والنسوة معها يمثلنا بالقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدعن الآذان والأنوف حتى اتخذت هند من ذلك طلائدة وأعطتها وحشية وبقرت عن كبدة حمزة ولاكتها وبقرت عن كبدة حمزة ولاكتها فلم تستطيع أن تسيغها فنفقتها وأقبل عبد الله بن قمئة يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل شقي حريص على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدلة في قاتل النبي أن من قتل نبي فهو من النار ولا شك في هذا وأقبل عبد الله ابن قميع يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فذب مصعب ابن عمير وهو صاحب, راي وهو صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله فقتله فقتله ابن قمياء وهو يرى أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى المشركين وقال إنني قتلت محمدا وصاح صارخ لا إن محمدا قد قتل الشيطان ويقال إن ذلك الصارخ إن ذلك الصارخ كان إبليسا فانكفأ الناس وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس. إلي عباد الله إلي عباد الله اجتمعوا إلي يا عباد الله إلي عباد الله اجتمعوا إلي عباد الله هلموا إلي عباد الله قبنوا علي فاجتمعوا إليه ثلاثون رجلا فحموه حتى رحد عنه المشركين ورمى سعد بن أبي وقاص حتى اندقت سية قوسه ونثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عمل له عملا أو طيب قال في نسق نثرا أي نثر له نثلا نثرا رسول الله سعد ويقول إرمي في ذاك أبي وأمي ونثلا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قنانته وقال له إرمي في ذاك أبي وأمي وهو من من فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبوين والفداء بالأبوين المشركين فيه خلاف هل يجوز أو لا يجوز؟ أم أنه يقتصر في الفداء بالاب المسلم فرسول الله فد بأبوائه وما ما تعلمون مما ذكره فيجوز الذي يظهر أنه يجوز وإن كان الأب مشركا وعاصيا لا بس يفد به فذاك أبي وأمي وقال له ارمي فذاك أبي وأمي وكان أبو طلحة رجل راميا شديدا نزعي كسر يومئذ قوسيني كسر يومئذ قوسين أو ثلاثا وكان الرجل يمر بجعبة من النبني فيقول انثرها هي إلا بركة الله وإلا تعب وهو سهل الرمي يأخذ هذا وياخذ هذا ويرمي وبعده رمي حتى لو كان بالمدافع هذه يتعب ويرهق الشخص فكي بالسهام التي احتحج عمل عضلي أكثر إلى عمل عضلي أكثر أما هذه المدافع ربما يضع الزرار نسيما مع هذه المدافع الحديثة يعني يضع الحشوة فيها وربما من الآلات الكهربائية هذه يضغط وترمي وهكذا حشوة أخرى ويرمي أما هذا بيده فهذا لا شك أنه عان فيه ولكن الله أعانى أعانى أبا طلحة رضي الله تعالى عنه فهو رجل رامي فالناس كانت تحتاج للرمي حتى يذبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يبعدوهم جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دنوا منه عليه الصلاة والسلام قام الصحابة بهذا الجهد العظيم في إبعاد المشركين عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم أبو طلحة ردوان الله تعالى عليه الذي أعانه الله على الرمي وإلا تعب مشكله حتى هذا يتعب الشخص مخزن بعد مخزن يرميه ويدخل مخزن ويتعب يتصبب عرقا وفي عنا لا يعلم به إلا الله ولكن درني البرثة سهام بعد السهام تنتر لأبي طلحة وتنتل لأبي طلحة ويرمي يرمي هذه بركة واضحة وكان أبو طلح رجل راميا شديد نزعي كسر يوم هيدا قوسين أو ثلاثة وكان الرجل يمر بالجعبة من النبل فيقول انثرها الله عليك كنف فيها الله أعلم كنف الجعبة هذه من النبل فيانثرها ويرمي بها وبعده وكان الرجل كان هذا الشيء مستمر بذليل يمر مضارع في ذن السمراء وكان أيضا كذلك في الأصل تفيد قطاع لكن هنا يمر يدل على استمرار هذا الشيء. فيقول نثرها لأبي طلحة وكان إذا رمى أشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله وأصيبت يد طلحة ابن عبيد الله فيبست شلل حصل لها يبست حصل له شلل معركة عظيمة حتى وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيبت عين قتادة كل ذلك دفاع النبي عليه الصلاة والسلام والآن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزأ به وقلما تجد من يغار على هذا الأمر وهكذا أيضا يتغير حاله إلى رامي هذه المعاصي وهذا أيضا كذلك البدع التي تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيضا مما يعنوا منه آل السنة وأما غيره من عوام الناس لا يبانون به فرسول الله دافع عنه الصحابة أحدهم حصل له شلل يبست يده والآخر أصيبت عينه وذهبت عينه وغير ذلك من الألام كل ذلك دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك قال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كأصحاب محمد لمحمد هذا من أبي سفيان وهو مشرك وهكذا سعيد بن عمر قال نفس المقولة, المقولة ما رأيت أحدا يحب أحدا كأصحاب محمد لمحمد فما فيه أحد يحب أحدا كأصحاب محمد لمحمد وأما الآن ضعفة المحبة عند كثير من الناس لرسله فزهدوا في سنته, في سنته كل ذلك لضعف المحبة عندهم فيقدم البدع ويقدم الأراء وغير ذلك هذا كله ناتج عن ضعف المحبة وأن الذي يحب المحبوب ما يقدم عليه شيء أبدا لا يقدم على محبوبات محبوبه شيئا لكن عند الناس ضعف في هذا الجانب قال وكان إذا رمى أشرف النبي, أشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع ابنه وأصيبت يد طلح ابن عبيد الله فيبست حتى وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيبت عين قتادة من النعمان يومئذ حتى وقعت على وجنته لا إله إلا الله فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانها سبحان الله العظيم هذه كرامة وهذه هي معجزة خرجت في الوجنة فردها رسول الله مكانها ولا في شيء لأنها ما خرجت فعادت أحسن ما كانت وهذا شيء لا لا ولكنه شيء من الله سبحانه وتعالى فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانها فعادت كأحسن ما كانت فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه أبي بن خلف لا زال الأشقياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتله لأنهم يعرفون أن في قتله ضررا على المسلمين عظيما ولا شك فهم حريصون على قتله وهكذا أهل الباطل حريصون على قتل العلماء لأنهم يسعون في إطفاء نور الله ويظنون أن بقتل هؤلاء الحاملين لهذا الدين يطفى نور الله وهذا تصور خاطئ فالله قد ضمن حفظ دينه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه أبي بن خلف الجمحي وهو يقول لا نجوت إن نجوت لا إله إن الله تحدي, تحدي لا نجوت إن نجوت ما تنجو اليوم أبدا فالأمر ليس إليه لله الأمر من قبل ومن بعد هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام والله يعصمك من الناس يعني نم مغفلون وهو يقول لا نجوت إن جوته فقال القوم يا رسول الله ألا يعطف عليه رجل منا يعطف يرجع العطف مع الرجوعين الشيء بعد الانصراف عنه صليت في المسجد ثم عطفت إلى داري بعد أن خرج منه خرجت من داري إلى المسجد ثم عطفت على داري أي رجعته فالعطف النغة بمعنى الرجوع ألا يعطف عليه رجل يرجع عليه رجل منا يا رسول الله قال دعوه تركوه فقال القوم يا رسول الله ألا يعطف عليه رجل منا وليس العطف بمعنى المعلوم اهو الحنان على الشخص وإنما يريد يؤدبه يرجع عليه وؤدف من قاتله قال دعوه قال ألا يعطف عليه رجل مننا فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه حتى إذا دنى منه وكان أبي قبل ذلك يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عندي رمكة أعرفها عندي رمكة أعرفها أي شغل في رمكة عندك فرس رمكة فرس تتخذ أي شخص للنسل عندي رمكة أي فرس يتخذ للنسل جيد هذا الغريب يكتب عندكم عندي رمكة أي فرس تتخذ للنسل فقال فيقول عند رمكة أعرفها كل يوم فلقدرة أقتلك عليها. ما هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. إن شاء الله. الله نظرنا هذا التأدب مع الله ولا علّ الله غداه حي لي. مع ذلك إن شاء الله تعني من العباد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما دن منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه فقدشه خدشة فتدهدها عن فرسه وهو يخور كما يخور الثور ويقول قتلني محمد فأخذه أصحابه وقالوا ليس عليك بس، قال بلى لو كانت هذه الطعنة بربيعة أو لقتلتهم قبائل كاملة ما هو لأنا فرد لو كانت بي قبيلة ربيعة ومضر لأنهتهم وألاتهم فكيف بي أنا ضعيف لكنه رجل شقي قال بنا لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر لقتلتهم أليس قالني أقتلك أليس قالني, أقتلك أليس قالني أقتلك فلو بزق علي بعد تلك المقالة لغتلني عندهم يقينهم فلذلك لما دعا أولئك الذين وضعوا سل الجزور عليه خافوا جدا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم صحاب جحود جحدوا بها والسيغلتها أنفسهم وإذا عندهم يقين أنه رسول وأنه مجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام وأنه مكرم عند ربه لذلك لما رفع يدعو خافوا منه وفعلا أصابت الدعوة كل أولئك الذين سماهم عليه الصلاة والسلام ومنهم عقب بن أبي معيد الشقيق الذي كان يضع السلا على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو بزق عليا بعد تلك المقالة لقتلني وهكذا ذلك الرجل الذي أخبره سعد ابن معاد أظنه أن محمد أخبرني أنه قاتلوك قال أخبرت بهذا محمد أنه سيقتلني قال نعم فدخل إلى زوجته ولما جاءت معركة بدر ما أراد أن يخرج قال محمد يقول لزوجته محمد أخبرني أنه يريد أن يقتلني لكن الشقي أبو جهل قال له خرج معنا حتى لا أن ما تغاد معنا حتى يرى الناس أن قد خرج أو خرجت ينص فخرج وقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم يقينا أنه مقتول. فلو علي بعد تلك المقالة لقتلني فلم يلبس إلا يوما حتى مات بموضع يقال له السرف وهو وادي معه هذا الوادي حصل شيء لرسول الله فيه وما هو وعند من هذا سرف الوادي هذا فمن من أزواجه ما عايش حابة فيه طيب هات ها في السلف ما, في السلف ما؟, ما هو ما أعلم أنه سلف ميمونة أين أخوان عقد عليها ميمونة تزوجها في أي موضع هل بهذا الوادي زوجها وهو حلال أو محرم أظنوا في الوادي عقد عليها انظروا لنا يا أخوان ميمونة كان أين عقدها رضي الله تعالى عنها طيب نكتفي إن شاء الله بهذا وهو سيرة جميلة سيرة جميلة ما يشبع الشخص من السيرة مع أن السيرة تعلمون أنها لم تنقح لا السيرة ولا كثير من التفاسير كما يقول شيخ السلام رحمه الله ولكن ما ألد السيرة قال أخبرني عطاق حضرنا مع ابن عباس جلازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعجوها ولا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا فإن فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعون فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حبيب بنت أخطب إذن ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم جنازته كانت بهذا الموضع مع ابن عباس جنزة ميمونه بسرف. طيب ما في غير هذا قال هل يقال لا يجوز تمنه لا يجوز من الموت مطلقا إلا ما خص الدليل لا تمني الموت أن يسعى صلى الله عليه جاء بالنهي عنه لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه والآية مؤولة عند أهل العلم على ما سمعت تمني شهادة أي ما يحصل بالشهادة من المنازل العالية قال هل يجلس من الموت إذا كان مشتاق للقاء رب العالمين لا يتمنى الموت ولكن لا شك أن العبد اشتاق إلى رؤية الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فلا شك أن المؤمن يحب لقاء الله لكن لا يتمنى الموت ونعل هذه الحياة التي تطول به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله فنعله يزداد خيرا فيها فيزداد أجرا يزداد خيرا فيزداد أجرا قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلى الحج حتى إذا كنا بسرفا قريبا منها حطوا أحسنتم فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبقي فقال نفستي يعني بحيضة إن هذا شيء كتبه الله إذا هذا الذي حصل بسرف من الحوادث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيض عائشة رضي الله تعالى عنها قال هل الجاسوس كافر لا الجاسوس ليس بكافر هذا الأصل إلا إذا تجسس وهو منافق نفاق اعتقادي ويريد ظهور الكافرين على المسلمين فهذا كافر ولا شك هذا كافر إن كان تجسسه من هذا الباب يريد مهور الكافرين على المسلمين فهو كافر وإن كان تجسسه لأمر دنيوي فهذا ليس بكافر لقصة حاطب ابن أبي بلتعه رضي الله تعالى عنه يريد يحمي بيته يريد يحمي ما يكون عندهم في بلاد الغرب بلاد الكفر ويقول تستعمل نستعمل نستعملك وإلا مالك يذهب فيطاوعهم في فيتجسس لهم في بعض الأمور يتجسس لهم لا حبا فيهم ولا بغضا للإسلام ولا إرادة لعلو الكافرين عن المسلمين ولكن يريد يحمي ماله عندهم فهذا ليس بكافر ولكنه على خطر عظيم فالله عاتب حاطب, حاطب عتابا شديدا عاتب حاطبا عتابا شديدا التعامل مع الكافرين وأرسل تلك الرسالة واعتذرني رسوله بذلك العذر أن لهم من يحمي أموالهم وأهلهم عند المسرخين وأنا ليس لي أحد فأردت كذا وكذا يا رسول الله لا حبا فيهم ولا كذا وكذا اعتذر بعذر جميل مع أن هذا خطأ منه رضي الله تعالى لكن اعتذر بما بهذا العذر ومن يقول عنه جميل اعتذر بهذا العذر عاتبه رسول الله على هذا الشيء لكن اعتذره أبدى هذا العذر وهو خطأ ولا شك حتى هذا العذر ما يحملك على أن تفعل كذا تصبر والله سيفرج والأمور بيد الله سبحانه وتعالى فهذا خطر ولا شك ولكن حاطما قد تاب من هذا تاب من هذا الشيء وعاتبه الله سبحانه وتعالى وتاب منه فهذا هو التفسير في الجاسوس إن كان يتجسس لهم محبة لهم وإرادة ظهور دينهم على المسلمين فهذا كافر بالله وإن كان يتجسس لأمور حضوم نووية فهذا فاسق هذا فاسق أمر تكبل كبيرا وعظيمة قالوا هل يقتل فأمره إلى ولن الأمر فإن أراد أنه يعزر بالقتل عذره بالقتل عذره بالقتل ليكون عبرة لغيره من جواسيس وإن أراد أنه أو إن رأى أنه سجن ويبقى في السجن حتى ينظر في أمره سجنه فيرجع فيه لولاة الأمور قال يسلم عليه وعلى الطلاب وعلى جميع الإخوة الأخ محمود اللحدي عليه وعليه السلام قال إن لي أختا كانت في مرض فتات وفي آخر الأيام كظمها المرض وقالت إن كان إن كان ربي يحبني اليوم يموتني فماتت هل هذا من تمني الموت في تعليق إن كان يحبني فيموتني ففي تعليق ولم تقل اللهم أمتني ومع ذلك ما ينبغي هذا الشيء فلعل الله رحمها وعلم ضعفها وعلم أنها لا تطيق هذا المرض فابتلاها سبحانه وتعالى لما يعلم من الحكمة في اتلائها ثم استجاب دعوتها لما رأى والله أعلم لما حصل لها من الضرب استجاب دعوتها وإلا هذا خطأ لكن تنفيه تعليق كما سمعت ولو قالت يا رب إن كانت الحياة خير خيرا لي فأبغني وإن كانت شرًا لفأمتني، بغضني إليك غير مفتون، غير مفتونة، هذا جيد، لكن هذا إن كان يحبني فأمتني، فالأحسن تركه. قال منهم ضعفاء النحو من خالويه. يعتبر ضعيفا عندهم في النحو وهكذا الزمقشري يعتبر ضعيفا عند ابن مالك في النحو وجماعة ذكرهم من ضعفاء النحو وهم يعتبرون أئمة لكن بالنسبة لأولئك الذين ضعفوهم يرونهم أنهم عندهم ضعف وابن مالك يقول عن ابن الحاجب أخذ نحوه عن رجل ضعيف يعني الزمقشري وهكذا من ذكر بأنه ضعيف النحو وله نحو عشر سورة وكلا عربها إعراب عشر سورة إعراب الإجزة الأخيرة من القرآن مع ذلك يسيمون بالضعف والله المستعان. إلهنا سبحانه وحمده لا إلهنا نستوى ربك وبيليه